أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفسه واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الثَّعْبُ وَاللَّهُ رَبُّ الْمَالِ إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم, فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بِهَا أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يوصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها وَلَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونَ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا وَإِن تَدَرُون إ الهُدَا لا يَسْمَعُ وَتَراغم يغغُون إلَك وَوتَراهُم يَغرونَ إلَكَ وَهُم لا يُصِرون خذِ العفْوَ وَأمُر بِ رُْفِ وَأَعْرِ الطال جهِلين وَإَِّا يَنزَغََّكَ منِنَ الشَّيقال َزْغُون فَسْتَعِبِ الل. إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمتونهم في الغي ثم لا لَمْ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لون اجتبيتها قل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 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهم هي كان عبود ولا كانقدديمة لكم هذه التلاوا من شبكة ملامح الإسلامزية ظور موقعنا على دبل دوبلد للدقش ملامهلك